السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اجمعين حياك الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حياك وسلامك وعلى آله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنازلنا مع التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جنات كنا في باب الاستنجاب كنا في باب الاستنجاب قال الماتن عليه رحمة الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله ورفع ثورة ثوبه قبل ذنوه من الأرض ورفع ثوبه قبل ذنوه من الأرض هذا المكروه الثاني هذا هو المكروه الثاني يعني يكره لمن كان يقضي حاجته أن يرفع ثوبه قبل أن يدنوه من الأرض قال الشيخ ابن عثيمين وهذا له حالان الأولى أن يكون حوله من ينظره فرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها هذا واضح هذا واضح إذا كان حوله من ينظر إليه أو من يمكن أن يطلع على عورته فإن هذا يحرم أن يكشف بحيث يستطيع أن يمر والحال الثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد فهل يكره أم لا قال الشيخ هذا ينبني على جواب كشف العورة والإنسان خال وفيه ثلاثة أقوال للعلماء الأول الجواز، الثاني الكراهى، الثالث التحريم وهو المذهب. الشيخ رحمه الله يقول إن هذه المسألة مبنية لو كان معه ولا أحد. هل يجوز له أن يرفع ثوبه قبل أن يقترب من الأرض أم لا؟ قال فيها ثلاثه أقوال. عليكم السلام الله. قال فيها ثلاثة أقوال لعلماء وقال إن المذهب هو التحريف أن يكشف الإنسان عورته في حال توله خاليا يقول الشيخ لا تنقتفروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة في الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة الراجح عندي والله أعلم أن كشف العورة في حال كون الإنسان خاليا مكروه إذا لم يكن حوله أحد أن هذا مكروه وترتفع هذه الكراهه للحاجه. لا مش ضرورة حاية، لأنه يمكن أن يرفع إذا أصبح قريباً من الأرض، لكن الكلام الآن على الرفع قبل أن يقرب من الأرض، قبل أن يقرب من الأرض، وناليس الضرورة، لأن يمكن أن يرفع ثوبه قبل يعني قبل أن يرفع ثوبه عند دنوه من الأرض. قلنا الراجح والله أعلم كراهة كشف العورة في حال كون الإنسان خاليا وترتفع هذه الكراهة عند الحاجة ترتفع هذه الكراهة عند الحاجة عند قضاء حاجته عند التخلي عند الجماع ونحو ذلك من الحوائج ومن الحاجيات مثل العلاج مداوات ما يلزم لمداواته كشف العورة في هذه الأحوال ترتفع الكراهة تنتزئ الكراهة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف ولكن يقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم إذا قد يعترب معترو فيقول إن الذي يبول وهو قائم سيرفع ثوبه قبل جنوه من الأرض فهذا ما أخذ على عبارة الماثل يقول الشيخ ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيكبيها وهو هو قائم إذن يقول يمكن أن نرفع العتب على عبارة الماسد لأن هذا دان من قضاء حاجته وقوله بدنوه من الأرض هذا باعتبار الأغلب باعتبار الأغلب قال الشيخ ابن عثيمين والبول قائما جائز ولا سيما إذا كان لحاجة ولكن بشرطين: الأول أن يأمن التلويس، يعني ألا يرتد عليه رشاش البول. الثاني أن يأمن الناظر، يعني أن يأمن أن ينظر إلى إلى عورته. نعم. المسألة هذه أيضا وفيها خلاف بين أهل العلم حكم البول قائما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ولكن جاء في الصحيحين من حديث الحديثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما يقول الشيخ ابن عثمين قال بعض العلماء فعل, فعل ذلك لبيان الجواز وقال آخرون فعله للحاجة لأن السباطة كانت عند قوم ملتمعين ينظرون إليه فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله عليه أو إليه وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامه فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مقبضه ما هو المقبض باطن الركبة المقبض باطن الركبة يقال أن العرب كانوا يستشفون من ألمها بالبول قياما قال فضعيف وكذلك القول بأن بأنه فعل, فأنه فعل ذلك لأن العرب يتطلبون بالبول قياما من وجه الركب فضعيف ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا عجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة وقد يكون الإنسان إذا سنع ركبته يزيد عليه الألم فالبوله قائما أرفقوا به وأبعد له عن الوجع نعم الشيخ هنا ذكر أن البول قائما جائز عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وضيئكم أن البول هنا ماذا قائما جائز لكن بشرطين أمن التلويذ وأمن النظر إلى العورة وبهذا يجمع بين الأحاديث طيب ماذا نقول في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ماذا نقول في قول أم المؤمنين نعم يقال إنها قد أخبرت بما علمت أخبرت بما علمت رضي الله عنها وأرضاه وهذا يدل على أن أكثر فعل النبي صلى في تلك الحال الجلوس لكن المثبت هنا مقدم على النافي حليفة رضي الله عنه أخبر بما رأى وأم المؤمنين لم ترى ذلك ولم تعلم عنه فنفت نعم قال الماتن وكلامه فيه يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء قال الشيخ ابن عثيمين والدليل أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام هذا في الوجه مسجل. قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب. قال الشيخ رحمه الله لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا ذكر صاحب النكت ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة. وقال وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم وهو أحد القولين في المسألة هذا كتاب النكت على المحرر اللي بالمفلح الحمد رحمه الله يقول ذكر أن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم إيش؟ أنه يحرم أن يتكلم ولكن هنا في المثل اكتفى بذكر الكراها قال الشيخ لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا الذي سلم وهذا الإنسان يقضي حاجته لا يستحق أن يرد عليه لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة ومن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردًا وهذا ضعيف. عليكم السلام. ورحمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد عليها. عليكم السلام. عليكم السلام. ورحمة. العذر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب. لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه قال الشيخ وهذا صحيح وهذا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما رد السلام ولا أجل الرد أيهما عليه صلواته والسلام أجل الرد والنبي عليه الصلاة والسلام أعلل هنا بأنه كره أن يذكر الله إلا على طور فلهذا في الحقيقة أن الاستدلال بهذا الدليل فيه نبر من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بكونه كان يقبل حاجة هذا الدليل النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم رده في تلك الحال أنه لم يرد أن يرد على غير طهار وهم يستدلون بهذا الدليل على ماذا على أنه يكره أن يرد السلام حال قضاء الحاجة لكن حال عدم الطهر أوسع من هذه أوسع من هذه الحال قد يكون على غير طهاره ولا يقضي حاجته ليس كذلك طيب يقول الشيخ أما إذا كان قاضي الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل إن ظاهر الحديث الوارد باهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمكثوا عليه والمقت أشند الظلم هذا الحديث رغ الضبراني في الأوسط و رواه أيضا بعض أهل السنن وهذا إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوقهما فإن الله ينكت على ذلك وجاءت له ألفاظ أخرى يقول الشيخ وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحواله أن يكون بكروها والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة وفي رواية عنه قال لا ينبغي والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو لا ينبغي أنه للتحريم الحقيقة الكلمات الواردة عن الإمام أحمد أحيان يقول لا يعجبه أحيان يقول لا ينضغي إذا سؤال أم مسألة أحيان يقول أكرهه كذا حقيقة أن تختلف في هذه الألفاظ كثيرا الألفاظ المستبدة بعضهم يحملها على الكراهى وبعضهم يحملها على التحريم وقد يقال إنها الخلاف الأولى قال الشيخ في الحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله كان يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف أو طلب ماء ليستنجي فلا بأس قال المات وبوله في شق ونحوه يعني يكره بوله في الشق والشق قد يكون جحرا وقد يكون سربا ما الفرق بين الجحر والسرب قال الجحر هو المدور والسرب هو المستطيل الشقوق التي تكون في الأرض الفتحات التي تكون في الأرض من تكون مدور أو مستطيل. المدور يسمى جحرا والمستطيل يسمى سربا نعم وبذل ذلك الشيخ ابن أثيمين عندما قال المصنف ونحوه قال الشيخ مثل بعضهم بثم البالوعة ثم البالوعة أيضا لا يقول فيها يكره ذلك والبالوعة مجتمع الماء غير النظيف وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء. قال والكراهة تزول بالحاجة فعلم يجد إلا هذا المكان المتشطط فالما الدليل على الكراهة في الشقوق ما الدليل ذكروا حديثة قتاد عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل لقتاد فما بال الجحر قال يقال إنها مساكن وجد وهذا الحديث مختلف فيه الشيخ بن عثيمين قال وأقل أحواله أن يكون حسناً، لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. حقيقة من العلماء في هذا الحديث، فيما أعلم ليس لهم قول واحد فيه. وإن كان صححه جماعة مثل الحاكم والنواري والذهبي إلا أن جماعة من أهل الحديث أيضاً، ومنهم المتقدمون. من أعلى هذا الحديث. على كل حال، هذا أحد أدلةهم في النهي عن البول في الشقوق. قال الشيخ ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكناً أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك فيؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. نعم التعليل واضح الجحور قد تكون مأوى للدواب فإذا بال قد يؤذي ذلك الحيوان أو تلك الدابة أو قد يكون سببا في وصول الرشاشة وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بالا في جحر بالشام وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا فسمع هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاد أو فلم نخطئ فؤاد قال الشيخ هكذا ذكر المؤرخون والله أعلموا بفحة هذه القصة طبعا هذه القصة فيما اذكر ذكرها ايضا ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عساكر وغيرهما كثير ذكرها في التاريخ اذا كنت الله خير من هم الذين صاحوا بالجن؟ ما معنى صاحوا بالجن؟ سمعوا هاتفا يهتف هذا اللداء فعلموا أنه نداء نداء الجن لكن هذه الرواية الشيخ الله علم بصحتها فعلا هم اختلفوا فيها منهم من حسنها ومنهم من بعفها منهم من صحها ومنهم من بعفها ووردها بعضها الكتب الحديث ذكر المحقق هنا روى هذه القصة عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير عن معمر عن قتادة ورواها ابن سعد والحارث ابن أبي أسامى في مسنده والطبراني والحاكم وابن عساكل في تاريخ دمشق عن ابن سيرين ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء ورواها عبد الأعلى أيضا وهذه كلها مراسيل والمرسل إذا جاء مرسلا بوجه وجه آخر مخرجه غير مخرج الأول فإنه حينئذ ينتقوى كما هو مذهب المحققين من أهل العلم طيب هذا الكلام فيه نظر المرسل إذا جاء مرسل بوجه وجه آخر مخرجه غير مخرج الأول أنه يتقوى مباشر وحين نظر والله أعلم على كل حال قولهم هذا متجف قولهم بأن يكره البول في الشق أو الجعر أو السرب هذا قول متجه إن ثبت الحديث وإن بيثبت الحديث يبقى اصطلاحهم في الكراها يعني يحتمل هذا نعم. قال الماتب ومن فرجه بيمينه يعني يكره لقاوة الحاجة مس فرجه بيمينه وهذا يشمل كلا الفرجين يشمل ايش كلا الفرجين القبل والدبر قال الشيخ لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم والفرج يطلق على القبل والدبر فيكره أن يمس فرجه بيمينه الحقيقة هذا محل خلاف هل كلمة فرج هنا المفرد المضاف تعلم أم أنها تطلق على الفرد الشائع ما هو الفرد الشائع لذكر الفرج المراد به القبل واضح هل يطلق الفرج على يراد به القبل والدبر أم يراد به القبل وحده قد يقال إنه شائع عندهم ذكر الفرد في القبل ويحتمل أنه يشمل بالقبل والدبر قال لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإنام وهذا فالصحيحين هذا فالصحيحين قال الشيخ ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القيد هل هو مراد بمعنى أنه يوارد على ما إذا كان يبول فقط طيب هذه المسألة هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هنا قيد أم أنه خرج مخرج الغالد أمامكم الحديث أمامكم الحديث لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو ماذا وهو يقول هل إنه مختص بحال البول بمعنى أنه لا كراهة في أن يمس الإنسان فرجه بيمينه في غير حال قضاء الحاجة هذا قول لبعم أهل العلم أنه الأمر متعلق بحال البول ومن أهل العلم وهذا هو المذهب أن هذا خرج المخرج الغالب وأنه إذا نهي عن مسه في حال الحاجة قد يحتاج الإنسان إلى مس ركاره بيمينه فلما نهي عنه في هذا هذه الحال دل على أن غيره من باب أولى في غير حال الحاجة من باب أولى أن يمتنع فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى تنبيه بالأعلى على الأدنى قال الشيخ وقال بعض العلماء إنه إذا نهي عن نسه باليمين حال البول فالنهي عن نسه في غير حال البول من باب أولى قال الشيخ بعدها وكلا الاستجلالين له وجه والاحتمالان واردان والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث وفي غير حال البول محل احتمال فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية على اليد اليمنى وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين طبعا ذكرنا على المذهب في شرحنا على الذات أن الكراهة تنتفي في الحال الحادية لو كان الإنسان مجروح اليد اليسرى فلا بأس ولا كره في أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول لاحتياجه إلى ذلك وكذلك لو كان مقطوع اليد اليسرى هذه حال ضرورة ليست حال حاجة هذا من باب أولى أن يؤذن فيه نعم. قال الماتن واستنجاؤه واستجماره بها يعني يكره الاستنجاء والاستيمار بيمينه. قال الشيخ والفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستيمار بالاستيمار بحجر ونحوه لطول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه في نفس الحديث. حديث قتال. وأما التعديل فهو إطعام اليمين. قال الماثم واستقبال النجرين يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. قال الشيخ ابن عثيمين وليس هناك دليل صحيح بل تعليل وهو بما فيهما من نور الله وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته بل هو نور مخلوق طبعا لا شك هم عندما يقولون يكره استقبال الشمس والقمر لما فيهما من نور الله هذا مثل قولنا بيت الله ليس المعنى والعياذ بالله أنه أنه مقام له أزوجل لا أبدا إنما الإضافة هنا للتشريف وكما يقال ناقة الله كما جاء في القرآن ليس المعنى والعياذ بالله أنه مركوب الله جل حاشا لله وإنما المراد تشريفها لأنها آية من آيات الله تعالى وكلا الشمس والقمر من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يقول الشيخ المعزمين في هذا نظر يعني تعليله تعليلهم بأن كرهت استقبال الشمس والقمر لأنهما لأن فيهما شيء, شيء من نور الله عز وجل قال لأن مقتباه كراهه استقبال النجوم مثلا فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءه يكره استقباله ثم إن هذا التعليل منقود بقول فاطر سلم لا تستقبل قبلة ولا تستديروها ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شركوا أو غربوا فلو شركوا أو غربوا الشمس طالعا لاشك شك أنه استقبل الشمس أو استدبرها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين عيديكم فلا تفعلوا فلا شك أن تعليل تعليلهم بهذا عليل لكن أجود ما وجدته من تعليلاتهم أنه إذا استقبل الشمس أو القمر ربما انكشفت عورته للناظرين كما يعلم إذا سلف الضوء على مكان فإنه ينكشف للناس فمن تعليلاتهم في كراهة استقبال الشمس أو القمر أنه قد يعني يبدو بذلك ما لا يبدو في حال في حال أخرى وأما بقية ما ذكره ذكروا حديث طبعا الشخص يقول ليس هناك دين صحيح نعم كلامه صحيح ذكروا حديثا ضعيفا جدا تذكر فيه الملائكة وأنه يمنع من استقبال النجيرين حديث ضعيف جدا بل قال الإبن رحمه الله في مفتاح دار السعادة لم ينقل عبد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة قال الشيخ الصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح بل ولثبوت الدليل الدالي على الجواز. قال الماتن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير منيان قال الشيخ المعثمين لحديث أبي أيوب أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبروا قبلة ببول ولا غائط ولا تستقبروها ولا تنشرقوا أو غربوه قال أبو أيوب فقدمنا الشامة فوجدنا نراحيبا قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنا ونستغفر الله وهذا في الصحيحين قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي التحريم. قال الشيخ والحديث يفيد أن الانحراف الانسيرة لا يكفي لأنه قال ولكن شرقوا أو غرغوا وهذا يقتضي الانحراف التام ولكن شرقوا أو غرغوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل المدينة أهل المدينة قبلتهم فين للجنوب قبلت أهل المدينة إلى الجنوب ليس كذلك ها إخواننا قبلت أهل المدينة إلى الجنوب فلذلك أمرهم بالتشريق أو التغريب لكن مثل أهل جدة إذا شرقوا أو غربوا فهم بين استقبلة أو استدبار لها وقعوا في النهي قال وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار قوله في غير بنيان قال الشيخ ملسايمين هذا استثناء يعني إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار قال لحديث ابن عمر وهذا أيضا في الصحيحين قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت أختي حفظة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا المشهور من المذهب نعم المذهب عندهم أنه إذا كان في بنيان أو كان بينه وبين القبل حائل سافر حتى لو كان إلى كومة رمل أو إلى حائط أو إلى شجرة فهذا يكفي فله أن يستقبل أو يستدبر القبل قال الشيخ وقال بعض العلماء لا يجوز استقبال القبلة والاستدبارها بكل حال في البنيان وغيره وهو رواية عن أحمد هذا القول يمنع مطلقا أن تستقبل أو تستدبر القبلة حتى لو كنت في قالوا قاله رواية أحمد هذه الرواية هي قول الحنفية أو الأحناف وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بل ابن القيم ذكر أدلة لهذا القول نصره من 13 دليلا. يقول شيخ قالوا وهذا مقتضح حديثي أبي أيوب استجلالا وعملا أما الاستجلاسة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا لا وهذا عام ولا خاص قولوا لا تستقبلوا الكبلة لغاية ولا لولا لا تستقبلوا عام ولا خاص أجيبوا عام نعم يا عم البنيان وغير البنيان قال وأما العمل فبفعل أبي أيوم حين قديم الشام فوجد مراحيض بنية نحو الكعبى قال فلنحرف عنها المراحض أليس في البنيان المراحض تكون في البنيان ولا في الفضاء, الفضاء؟ المراحض تكون في البنيان ومع ذلك فأبو أيوب رضي الله عنه انحرف عنها قال وأنا استغفر الله قال وهذا يدل على أنه لم يره لم يرى هذا كافية وهذا اختيار شيخ في الإسلام طيب بقي عندنا حديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا لحاجتي مستقبل الشام مستقبل الكعب كيف نجيب عليه؟ قال أجاب عن حديث ابن عمر بما يلي الأول أنه محمول على ما قبل النهي يعني أن يكون فإن النبي عليه الصلاة هذا قبل ايش؟ لا الآن الشيخ يتكلم على القول الذي لا يفرق بين البنيان وغير البنيان المذهب يفرقون يقولون بنيان وغير بنيان لا هناك قول يقول لا هذا القول الذي يقول لا نفرق بين البنيان وغيره وأنه حرام في الكل في كل مكان في البنيان وفرفضاء نريدهم أن يجيبوا على الحديث ابن عمر قالوا الإجابة الأولى أن هذا محمول على قبل النهي يعني أنه فعل ذلك قبل أن ينهى عنه وإنهي ناقل عن الأصل الأصل الجواد وإنهي ناقل عن الأند والاعتبار بالناقل الإجابة الثانية حديث ابن عمر أن حديث عبي أيوب قول وحديث ابن عمر سعيد وأيهما مقدم القول أما الفعل إذا أتانا قول وأتانا فعل وظاهرهما التعارض من المقدم القول أما الفعل فعل مقدم عجيب إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله نأخذ بطوله الموجه إلينا أم بفعله صلى الله عليه وسلم الأصل أن نجمع بين القول والفعل فإلا يمكن الجمع فيرجح القول على الفعل القول مقدم يا إخوانا القول هو المقدم لماذا لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمورا تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ناسيا أو أن يكون له عذر عليه الصلاة والسلام في ذلك الفعل أو أن يكون ذلك الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام لكن في الحقيقة أن الجنوح إلى الخصوصية تبغي أن لا يصار إليه إلا بدليل واضح لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. فالأفضل التشريع في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشريعياً لا خاصاً حتى يقوم الدليل الواضح على كونه خاصاً. لكن مفاد دليلهم هذا أن القول هنا أوضح وأقوى من الفعل لأن فعله يحتمل أن يكون لعذر. قد يكون هناك عذر. جعل النبيع السلام يفعل ذلك قال الشيخ ابن الأخيمين لكن هذا الاحتمال مردود لأن الأصل الاقتباء لأن الأصل الاقتباء والتأثير به سرع صدق ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها بل يمكن حمل حديث أبي أيوم على ما إذا لم يكن فيه في البنيان وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان هذا القول المذهب قال والراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها. سمعتم؟ الشيخ ابن يقول الراجح أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر ولم يستقبل في مرارة عمر قال لي أن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص ما عندنا شيء يخصص لكن الاستدبار جاء ما يخصص والنهي على الاستدبار بما إذا كان في البنيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا جاء والله على التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان والأفضل أن يستدبرها يستبرها إن أمكن في الحقيقة هذا الترجيح من الشرعين والله عندي محل نظر والقول لأن الاستدبار أهون من الاستقبال ايضا محل ونمر أنني. والله اعلم لماذا لانه قد يقال الاستدبار اعظم واشنع من الاستقبال قد يقال هذا لماذا لماذا قد نقول ان الاستدبار اشنع واعظم من الاستقبال بأمر معلوم عند العرب، لأمر معلوم عند العرب، أن استقبال الشيء بالوجه، استقبال الشيء بالوجه، بخلاف الاستدبار، لأن الاستدبار أو إعطاء الدبر يدل على الانتهاء، يدل على زيادة انتهاء في ذلك. يعني. ثم يقال ما الفرق ما الفرق الواضح القاضي لهذا التخصيص نقول إن الاستقبال يقاس على استدباره في الله سلم يقاس عليه على ذلك ومدام أنه جاء النهي عن الأمرين استقبال والاستدبار على قضاء الحاجة فكلاهما, فكلاهما منهي عنه في الأصل فالقول بالتفريق بين الاستقبال والسباب محل نبر، وقد جاء في حديث جابر ما يفيد حديث جابر وإن كان فيه خلاف في بعض ضعيفه ما يفيد هذا المعنى يفيد ماذا حديث جابر ما يفيد أن الاستقبال في البنيان أو عند وجود حائل وذن فيه بعد وذن فيه متأخرًا والأقوى عندي والأقرب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وترجميه ابن موية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل العذر قد يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الحال لم يعلم ما كان قبله وخفى عليه وهذا يحصل الإنسان وقد يكون هناك عذر, عذر آخر فالتمسك به العام عليه الصلاة والسلام أولا قال ولبثه فوق حاجته الآن ذكر المحرمات قال يحرم ماذا استقبال القبلة واستدبارها قال ولبسه فوق حاجته أن يحرم لبثه فوق حاجته قال وعلل ذلك بإلتين يعني أن يمكث الإنسان بعد أن يقضي حاجته وينتهي منها يبقى يمكث فوق الحاجة أو فوق ذلك المكان الذي بال فيه أو تعوض أو قبر حيثه محرما قال علل ذلك بعلتين الأولى أن في ذلك كشفا للعورة للا حاجة وقد ذكر الشيخ أن المذهب التحريم تحريم كشف العورة دون حاجة ولو كان خاليا الثانية أن الحشوشة والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي لق في هذا المكان الخبيث. وتحريم اللبس مبني على التعليل ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد الإمام أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم. قال المصنف وبوله في طريق وبل النافع. وتحت شجرة عليها ثماره. يعني هذا أيضا محرم أن يبول في طريق. فلو لو تغوط في هذا الطريق، لو تغوط هل يحرم أيضا؟ بل هو من دار أولا. بل هو من دار أولا. الدليل على ذلك ما مسلم وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين في بعض الألفاظ اتقوا اللاعنين ما معنى اللاعنين أو اللاعنين الذي يجلب اللعن للإنسان الذي يجلب اللعن للإنسان قال ومن لعنان يا رسول الله يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم هذا رواه مسلم من حديث أبي هريد رضي الله عنه قال وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى يتقوا الملاعن الثلاثة أو الثلاث البرازة في الموارد أو البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل نعم يقول المعتني بالكتاب الذي خطج حديثه قال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي أبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها وابن ماجه كتاب الطهارة باب النهي أو باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق عن الخلاء على قارعة الطريق والحاكم من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به والحميري هذا إضافة لكونه مجهولا للمجهولين لم يسمع من معاذ لذلك بعفهم الحجر والبصير والحديث صححه الحاكم وابن السكن والذهبي وحسنهم النووي منظر الخلاصة والتلخيص والمجد طيب. والعلة أن المولى في الطريق أذية للمارة وإيذاء المؤمنين محرم لا شك أن النشل المقل تقول لعنين يعني يدل على أنه قد يجلب على الإنسان اللعنة واللعن هو الطرد من رحمه تعالى. قال وظل الناسع يحرم أن يبولا أو يتغوط في ظل الناسع وليس كل ظل يحرم فيه ذلك بل الظل الذي يستظل به الناس فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه مكان مهجور وفيه ظل والناس لا يأتون إلى هذا الظل لا يسمى ظل الناسع قال فلا يقال بالتحريم والدليل قول صلى الله عليه وسلم أو, ظل أو في ظلهم يعني في ظل الناس الذي يجلسون فيه وينتفعون به وقال بعض بعضه العلم مثله مشمس الناس في أيام الشتاء آه مثل الظل المشمس قد يكون هناك مكان مشمس اعتاد الناس في أيام الشتاء يلجؤ إليه يتشمسون فيه فكذلك من تخلى فيه فإنه يعرض نفسه للعب قال الشيخ وهذا قياس صحيح جلي. نعم هو كما قال رحمه الله هذا قياس صحيح الحديث قال بعض أهل العلق إلا إذا كانوا يجلسون لذيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبودع والغائب وفي هذا نظر الشيخ الماثمين قال لعموم الحديث ولأنه لا فائدة لذلك. لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بار في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معه والطريق السليم أن يأتي إليهم وينصحهم قال الماتن وتحت شجرة عليها ثمره يعني, يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمره لا. وفاجأ رحمه الله بقوله تحت أنه لا بد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا وقوله ثمرة قال أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة إيش معنى مقصودة يعني الناس يقصدون هذه الثمرة ليأكلوا منها أو ينتفعوا بها لأنه إذا بال في ذلك المكان وتغوط فيه فإن تلك السمر سوف تتنجس تتلوث بالنجاس أو أن من أراد أن يصعد ليتناول تلك الثمر السمر ذلك السمر فإنه ماذا فإنه سيتلوث بالنجاس قال والمحترمة كثمرة النخل ولو كان في مكان لا يقصد أحد فلا يمر ولا يتغوى تحتها ما دامت مثبرة لأن التمر طعام محترم وكذلك غيرها من الأشجار قال الشيخ هناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوط غير ما ذكره المؤلف حتى لو كانت لا تؤكل إذا كان الناس يقصدونها او انها ثمرة محترمة فهذا يمنع من التغوط او البول تحتها لا. قال كالمساجد المساجد ايضا لا يجوز البول فيها ولا التغوط بجيسوسان في حديث العرابي قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر المحترمة قد تكون طعاما للناس وقد تكون طعاما لغيرهم وقد تكون يستفاد منها في غير الطعام يستفاد منها في غير الأكل استعمالات أخرى محترمة يعني لها حرمة لها حرمة فالتمر محترم قال إن هذه المساجن لا تطلح لشيء من هذا البول وللقدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن وكذلك المدارس فكل مجتمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان الذي يتبول فيها أو يتغوط والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب أما البول فجائز في لأنه يذهب مع أن الأولى عدمه لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشهولة نكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولي محمد كان لو كان هناك أسئلة تكتب على التكست أو ترسل لي على الخاص رأيت ما أرد على الاتفال السلام عليكم